ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن صابه خير اطمعن به وإن اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا وداخله ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال الب يعيد يدعو لمن ضره اغرب من نفعه لبيس المولى و العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها النهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب للسماء السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يضيغ وكذلك أنزل له آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حظ عليه العذاب ومن يغين فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء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 أرادوا أن يخرجوا منها من غم نعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت يلا النار يحلون فيها من ساور من ذاب ولؤلؤا ولباس فيها حريق وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سميل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب نليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهير بيتي للطائفين والقائمين الركع وجوذ في الناس بالحجيات كرجالا وعلى كل ضامر من كل فج عميد يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمتنا الانعام فكلوا منا واطعموا البائس الفقير ثم ليوضع تفثم وليوغوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم لنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من لوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء الله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتفضف الطير أو تهوي به الريح في مك سحيق. ذلك ومن يعظ شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل امه جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام فإلهكم إله واحد فله أسلمون وبشر المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبد نجعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير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 بَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ ظَلَّامٍ كَفُورٌ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ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 وبير معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أذان يسمعون بها؟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 قُلْ يَا أَيُوَا النَّاسُ إِنَّمَا أَلَ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ لفضيله الدكتور محمد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 وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ أُغِي عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ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 تصبح الأرض مخضرة إِنَّ الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الْأَرْضِ وَإِنَّ الله لَهُ الغني الحميد ألم تر أن الله سخّل لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرعوث رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعل من سكنهم ناسكوه. فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم ويعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك عن الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانهم وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم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 ضعف الطالب والمطلوب ما قد الله حق قدره إن الله قوي عزيز الله يصدف من الملائكة ورسوله ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين عيدهم وما خلفهم. وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون